بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تباركَ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تباركَ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين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 وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون واتخذوا من ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا قال الذين كفروا إن هذا إلا إذ كنتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقال الذين كفروا إن لقد جاءوا ظلموا وزورا لقد جاءوا ظلموا وزورا وقالوا اساطير الاولين افتت فهي تم عليه بكره واصيلا هيتم لا عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما انه كان غفورا رحيما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 او يلقى اليه كنز او تكون له جنة ياكل منها او يلقى اليه كنز او تكون له جنة وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا ألقوا منها مكانا مقرنين دعوه هنالك ثبورا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا تدعوا اليوم ثبورا جاءوا طغوا كثيرا قل اذالك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون قل اذالك خير ام جنة الخلد المتقون كانت لهم جزاء او لهم فيها ما يشاءون خالدين لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا ممسولا كان على ربك وعدا ممسولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من إِلَّا هُيَ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْهُولًا فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضْلَلْتُم عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ يَقُولُ أأَنْتُمْ أَضْلَلْتُم عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضلوا السبيل قالوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتُهُمْ وَآبَ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 لقدقَ كَدَّبُكُم بِماَا تَقولُ لََم تَس لَطعُ لَ صَبْنَ وَل نصْر وَمَي يَظْلم مِكُم نُذقُهُ عَدَابًا كَبان وَمَي يَظْلِمِكُم نُدِقُ عَدبًا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا وَجَعَلناَا بَعضَكُمْ لبَعضافِت نَة تَصْبرِرُون وَجَعََّ بَعضَكُمْ لبَعضاتِت نَة تَصْبِرون وَكَانَ رَبّكَ بَصير وَكَ ل رَبُّكَ ذَصير وَقَاَّنَ لا يَغْجونَ لِقأَنا لَل عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرجُونَ رِقَاءَ إِلَّا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كبيرا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 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه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 وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عسيرا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَشِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ويلتا ليتني لم لقد اضللني عن الذكر بعد ابجائي لقد اضللني عن الذكر بعد ابجائي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ذلِكَ لِ تَدّتَ بآدَك رَتتَّ متَطلا وَلَا يأتُونكَ بِمَدَلٍ إلاا جِكَ بِالحَقّ وَحسَنَةَ الصيرام وَلَا يأتُكَ بَِتَلٍ إلا جَّكَ بِالحَقّ وَحْسنَةَ الصيرام الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شرم ما كانوا واضلوا سبيل الله اولئك ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون رزيرا ولقد الكتاب وجعلنا قلنا نذهب الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمدناهم تدميرا قلنا نذهب الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمدناهم تدميرا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 وعادا وتمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَر السَّنَا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَر السَّنَا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا أَفَلَمْ يَكُونُوا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن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 أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْطِلُونَ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أضل سبيلا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 ثُمَّ قَضَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَضْضًا يَسِيرًا ثُمَّ قَضَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَضْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لباسا جَعَلَنَهَا رَنُوشُورَا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرَّجْعَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرَّجْعَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ أنزلنا من السماء ماءا مطهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيها مما خلقنا انعاما و اناسا كثيرا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيها مما خلقنا فِيرًا وَلَقَد صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَقَد صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا وَلو شا لَعَتْنا في كلُِّ قَرِيةٍ النَّذير وَلَ شِئن لَعَتناهِي كلُّ قَضَةٍ النَّذير فَل تُطعكافِرينَ وَجهِدهُ بِجِهَادَ كَبان وَوهو الذي مَ رجل البَحرَينِ هذا عُّ فاتُ وَهذاَا مِحُج وَوهو الذي مجل البَحرَين هذا عب فاتُ وَهذا مِحجج وَجَلَ بَنَهُ مَا بَغزَخَو وَحج محجرور وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وَهُوَ الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ فَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً فَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ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 اِذْهَ إِلَى رَبِّهِ سَغِيلا وتوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وتوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرا وَكَفَى بِهِ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا الرحمن نسأل به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ في السَّمَاءَ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وقمرا منيرا.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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّ عَذَابَهَا سَ إن لها شاءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا وَ قًا يُسِْفُ وَلَم يَقُتُ وَكَلَ ذَلَذِكَ قَما وََّ بينَ ذلك قواما والذين لا يَدْرونَ مَ اللهَّه إلَهن آخَض وََّ بينَ لا يَدْرونَ مَ اللهَّه لَهن آخَب وَل يَقُتُونًا النَّفسََّ حَبَّمَ اللهَّهُ إِلَّا بِحَقِّ وَلَا يَزلون ولا يقتلونا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يهنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فاولئك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 ومن جاد وعمل صالحا فانه يتوب الى الله من والذين, والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور واذا مرضوا باللغو مرض كراما واذا مرضوا باللغو مروا كراما والَّذينَ إذادُكِروا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَهَا صَُّ وَوْانَا والَّذينَ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 اولائك يجزون الغرفة بما انصدرو ويلقون فيها تحية وسلاما اولائك يجزون الغرفة بما انصدرو ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حَسُنَت مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا حَسُنَت مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فسوف يكون لزاما فقد كذبتم فسوف يكون بزاما قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق الى الله